تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد أشححة على الخير. لم يؤمنوا فأحدق الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي يأتي الأحزاب يودو لو أنه بدونت الأعراب يودو لو أنه بدونت الأعراب يسألون عن أبدا